وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض ماضتين ولا تعد علوا كبيرا، فإذا جاء وعد. لاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجثوا فجثوا خلال الديا و كان وعدا مفعولا ثم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 فإذا جاء وعد الاخرة ليس وجودكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليت بير ما علو تدبيرا